111. وانتطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم 112. ليدخل الله في رحمته من يشاء 113. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليات فأنزل الله سكينته على رسله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق